وياما ح ر ب ت ن ي في ا ل أ ي ا م الضيق و ا ل ز ن و ن أ ي ا م اللي كنت فيها حيران في سكه من غير دليل و ا ل أ ي ا م اللي عدت ب أ ز م ا ت وفي وحدتي مليش زميل و أ ي ا م ما كان مطلوب مني كتير و أ ن ا معيش غير القليل أ ي ا م ما الفكر ازدحم و ت ل خ م ب أ ح م ا ل ك ت ي ر ة والحمل تقيل اد ايه ا ل ح ي ا ة ص ع ب ة من غير يسوع اد ايه ا ل م ع ي ش ة تستحيل ووسط ا ل خ ط و ر ة اللي حوليا ا تكون تيجي في الوقت التمام فقلبي بسلام تنور بكلمتك الظلام وتصحح ا ل أ م و ر والخوف تزيل وتعزي والحمل عن كتفي تشيل من غيرك ليا في كل د يصون يلي خ ل ت ل ي كل صعب يهون أ ن ا قلبي ليك مديون للمنته أحببتني m a r i t a